فاعلموا حي كذلك الله القران زايل خالد انا الله تفعل ويغير وجعل لهم ذلك في مثال ثلاثه اشهر وتعالى قال هو غلك وصايا حديثه وني وعليه وحي نقوم أجبه إلا نقعم القرنشة وأنه قدق النظر وأنه طبق النظر ما هاي لنقعم أصباط يتفرقات يجمعيات حيو المساكد إلا نمشوها إلا لصومة شكور النظر بل يبن فوق سيحين ومع سبح دهجة وما يهم الله فما لهم المخم يلعى سبحانه وما يجد الله خذته فلم تنقل له من الله السيئة هكذا يا عمره يا عمره إن الظلمان في المشئول لما محمدين في المشئول لما ونقضها في رقم تلوك طواما تلوك ستاة الأنهاء وعمدة تلوك زيت وغا تلوك طبقة تلوك طوحة رياء تلوك لكن عشر سنين يو حفظا إن الظلمان قطب السلمة ويمرادين تعطي الصوت وتجيها واق لو حكيتك ابو عقيل واقرا قول له يا ولد هذه صوت ابن خرا طيب كيف مشغل الحامل سميخ وآخونا عبدالعز المقالة هي يزدت ربه في, في الشيخ مغمر عليه نعمة الله وحولي انا من خبرها كان ذات النيف كتبر براي وقت وعطو طبعها اياه امو الحزنة واقع وذكرنا طلبتها بالتنفية كذبتها بجي وكذا وقت غيالها يضي الحمار تراعي مستطورتها ايو طبعها مرقا اللوه ما افع الوالي وحلو ابا هي اولي ابوها تبا انا اللوه خليقا <تصفيق> محايا مفاقا يوضعنا لكن بالبراع الموضة يعني ثانية مبنانية وحما أنتها تتعلمها وأنه لنتيقى إيه وكتاب فلان وأنه هو أخي وتشد عليه وحبوه أن تتعلم شبهات منه إلا أن شحانه وتعالى في كتاب الكلام ستقول إياه ولا أطفل الخائرين الخطيب هو خائرين إلا أنت وضع قيامي وحبوه أنت وحبوه إياه إلا أن شحانه ولكن الله يهدي من يشترك إذا حب سبحانه وتعالى فليلا يحبون لفعله وطولنا يجب أن يكون أهلا وليا وطولنا إله يبقى الأولى وأنوحا لله يهدي أيها السلفيون ارفقوا بقوصكم واشروا تعبتكم واشقوا بأغذتكم لكنها تابل بروابكة ليست تتوّرد والله يقولون هم هنا حرب الباردة يستوّروا حقا لنا وإنه يروا المشتين سنعارحين لأن من راحهم طرعا لم تسلموا بجيوه فوقرات أهبري سمعيها في بحثها وأموال أيوة هو إياها بحثها بحثة وفوقها أعضاني من غير لله سبحانه وتعالى وحال النوضوع نساحها اليوم إله الهدف قبعنا إله سبحانه وتعالى كله في كتاب الخليم واعتسبوا بحر الله جميعا ولا تفرقوا حرق إله دماته ويقصر وهكذا تجد طاص إله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى النبي يطوق وكبر إياه يا محارفها ان الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا لم تثم منهم في شيء منه الا ما امرهم الله ثم يربيهم بما كانوا يفرون هات احد ديننا نسوى ولا الله ان الذين حلوا عيشا الى الوعايا تنفعهم الى ان ولا تكون مثلهم تفرقوا واختلفوا ويلاقي كلمة عذاب الحديث هكمل مطلرة و هاكمل مطلرة هو يبقى العافية ها يسمع العافية ايه كده تجد ملكه هنوك يجب كده ملكه إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا يقعه وصنعه وقعه وقعه وقعه وصنعه هيا ولا ينكوهات إلهي سبحانه وتعالى وحليه وهذا كتاب الأندى الله مبارك فاتبعوه واتقل عليكم فرحاموه فهو كتاب مبارك وقالوا سودت لك خرع ف... ووحوه الهداء سعروا على كطا وراء ينقذ فلفيه البدء وراء لغير وحد الوضع ايه وحد الوضع ايه وحد الوضع يكود ايه انه كن يدورون اذا ايه سبحانه و سعره اقول حرامي اليه انه اللي بدع الله هو احنا قبر صبر لا بدع حرامي اليه فالالله عليه وعنى الوضع ونقل في ذلك الاجمع واللي بيتمع على فرصة ورا وتبطلو وتبطلو إلا جهانه تعالى الكتاب يقول لي هاي ولا ترقلوا إلى الذين ظلموا وتبطلوا وتبطلوا من الله إلا جهانه تعالى محرق فإنسان قفت الطوطة على الله أما قال هل أبدا أما زح المعادي هل أبدا أما متجع هل أبدا إلى الله إله ونرقل سنة إلا جهانه تعالى وقد غزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يقفروا بها بها فلا تقلوا معهم حتى يقودوا في حديث الغير إنك إذا مفترهم إلا لا أتاهم أن نرى فقالنا بالكافرين في جهة المزمين عاز الحليل يمرين إله الحليل و تعالى الحبيل الذين يخوضون في آياتنا فأعرف عنهم حتى يخوضون بحثيث غيره و إما يسيرن في فلا تقفض بعد الذكرام عن قوم الظالمين آيات ثانية الشريف قرطوي، جيوب، شوقاني، يغيرهم من البرامان وحي، أي لؤثر الشريف إذن الله حالك إجمع برقونا في الهدى عن نفسه لن يجب لي صلى الله عليه وسلم المرع على ديني خليلي فلينزر أحدكم من يقال يعني يقول لي اللي صلى الله عليه وسلم تفضل فهي تفضل دين صحيح ها سياد وعدوا لقائلوا أمر فلينزر أحدكم من يقال مرقوا ورعوا الورين يجينا في حديب وانا يقول لي إنهم في البرانة فدرات أخر فلنسكو بلعنة شغل ونشتاقل يقولون براولا وهم ببعنة فهذا لوح الحوب وش داع الزاء سفقوا واقعوا انتقلوا موادسة يا جمه ووحوا وانبعات القوة سياحية الى ساعاتها شاكوا لعودوا بالله من الفتر ساعاتها سيكوا ليش يا سيد قربنا وارشاق معا شريف لما وضحوا انو حاصل والتقلوا عفير